يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَلَآنُ قَوْمٌ أَنْصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمَ وَالْعُذْوَانِ واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية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 يسألونك ماذا أحلل لهم قل أحللكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه النم ما علمكم الله تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا دوهاكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم, برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا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 لِيدُونِي طَهْرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرم أنكم شناء قوم على أن لا تعدنوا اعدلوه وأقرب للتقوى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 فبما نقضوا ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه شبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 أو فساد في الأرض فكأنما قتلنا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا تلو أو يصلبوا أي قد تلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كانا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 121. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 122. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا بما استحفظوا من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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة الله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 بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعل منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أم 111. إسمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات 112. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ذائرة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 حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتز منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأسي الله بقوم يحبهم ويحب له أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم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 117. وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 118. قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغود أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا دَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْثَرُهُمْ سُحَطٌ جَبَأَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الشح كبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان أفَقُو كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَب بِكَ طُغْيَانٌ وَكُفْرٌ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَاءُ وَتَوَلَّبَ الضَّآئِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَظْلَلُوا كَثِيرًا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل نعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم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 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرطوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 117. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 118. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 يا ايها الذين امنوا انم الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتد بعد ذلك فله عذاب أليم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 وَإِن تَسْأَلُوا عَن نَّاحِينٍ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبَذِّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنَّا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاتَّسَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍ ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذواعدين منكم إثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم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 فإن عسر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله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 إذ قال الله يا عيسى بن مرية مذكِر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أَيْتُك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله تكلم الناس في المهدي وكهله وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوارث والإن إنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 قال عيسى بن عمر يا مالهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية من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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا عيسى بن مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَيِّنُ لَكِ مِنْ